انَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ إِنَّ يبايعون يبايعون اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤمن إِنَّ هَٰذَا لَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُكْثِرُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن تَوَلَّىٰ وَزَغَىٰ فَإِنَّ فاستغفر لنا فيقول لك المغلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنقهم ما ليس في قلوبهم يقول بألك نفذ فليس في قلوبهم قل يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا قل فمن يملك لكم من الله ششأا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك أل ظننتم ألن ينقلب اددان وذين ذلك وزين ذلك في قلوبكم ظنا انتم ظننتم السوء وكنتم قوما بورا وزين ذلك في قلوبكم ظنا انتم أَوْ إِذَا فُنتُمْ قُمْنَ بُورَا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّنَا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فإن لَآءَ سَدَنَ ذِكْرِي نَتَعِيرَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ السماوات والأرض يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَكِنَ شَ وَالْعَهبُ مَن شَ وَكانَ اللهَُّ وََفُورَ ال الَّحيمَ وَكانَ الق وَفور ال سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لَتَقُولُوا هَذِهُ نَتْبَعُكُمْ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لَتَقُولُوا أن يبدلوا كلام الله نريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون قل لن تتبعون فذلكم قال الله من قبل ليركم الله يم قد فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يقهرون الا قليلا ذل الانسان لا يقهر إلا قليلا